الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما القمة بالكسر أحسن العالم من كل شيء نعم. ما اططلى بالفتح ما اططلى بالفتح نعم سهل. نعم طلع طلع لفات صوت الحديد بعضه على بعض هذاك الصل هذا وادي وادي الضبي نعم وادي الضبي احسنت احسنت اطلال بالكسر الخمر صوت ما الحديد نعم ما الطلا بالكسر الخمر نعم والطلل نعم جمع نعم أسنتي. أميرة زيد. ما معنى أميرة زيد؟ كبرت سنه. وأنا طال عمره. نعم طال عمره. كبير سنه. ما معنى عمرت داره؟ كسر السكانه. نعم. وأنا عمرت الدور. خريبة. ضد ضد ضد, ضد خريبة. نعم ضد خريبة. مرّوا بالضم. روشا نعم روسا جمع رشوة. نعم جمع رشوة سنتم. الرشوة والرشوة, والرشوة هل هي من مثلث باتحاد المعنى أو باختلاف المعنى نعم لاش المعنى نعم المعنى نسمع الأبيض بسم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلنا لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. نحنا الله إليكم. قال الناظم رحمه الله. الحمة اسم المنّ والامتنان والمنّ والقوة تسم النه وهي دليل الغلابين. المتن للمرء المقار ونزل ضيفين. شو كانه والله. ضيفين. ضي... نعم, نعم ضيفين. ونزل ضيف ونزل ضيف القرى وجمع قرية قرى كمكه ويثرب لي يقول حبي لي يقول حبيبي الظلم وفي النعام يظلموا نعم في النعام يظلموا بالكسر نعم بالكسر نعم وفي النعام يظلموا بالكسر وفي النعام يظلم وفي النع وفي الظلم صحل وأما الظلم فالتور فالجور من ذي الغضب القطر غيث ساكب والقطر صفر دائب والقطر عود جالب من عدن في المركب هذا تمام شرح ماء نظر ولا نظر نظر نعم هذا تمام شرف ما نظم من تقدم من أدباء العلماء مثلثا لعطبي هذبه للحبي رجاء عفو ربي عبر جنى من زنبي عبد العزيز المغربي هذبه هذبه للحبي وللحبي للحبي بالكسل الزبول الزب رجاء عفر رجاء عما جاء من ذنبي عبد العزيز المغربي مصليا مسلما على إمام الكرم والآل والأصحاب ما لاحده حد روه نعم أحسن فارك الله فيكم الله. قائل رحمه الله الحمد اسم منه والامتنان منه والقوة اسم منه وهي دليل غلبي المنة بالفتح الحية الحية وعبر المؤلف بالحمة والحمة سموا ذوات السموم هي الحية والأقرب أطلق هنا الحية وقد صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى إذا المنة هي الحية والمنة بالكسر الإحسان والإنعام وتطلق أيضا على عد العطاء على عد النعمة ومن الأول نطلقها بمعنى الإحسان والإنعام قوله تعالى ثمن أو أمسك بغير حساب يعني أعطي أحسن ومن الثاني من إطلاقها على عد النعمة على عد العطاء قولوا تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا من ولا يعني يعد للنعم يا أيها الذين آمنوا لأتبطل صدقاتكم بالمن والأذى بعد النعمة وقد جمع في قول الشاعر يمن لمن يرجوه من غير منة فإن قلت منان فقل غير مناني يمن بمن يرجوه من غير منة يعني يمن يعطي وينعم بمن يرجوه من غير منة من غير أن يعد النعمة من غير أن يذكر النعمة أن يقول فصلت وفصلت وعطيت فإن قلت منان فقل, غير منان فقل غير مناني فإن قلت منان يعطي فقل غير مناني لا يعد النعمة والمنة بالضم القوة وهي دليل الغلب وهي دليل الغلب وتطلق أيضا المنة على الضعف فهي من الأبداد إذا الممنة هي الحية والمنة الإحسان وتطلق أيضا على عدي العطاء والمنة القوة وتطلق أيضا على الضعف المتن للمرء القرى ونزل ضيف القرى وجمع قرية قرى كمكة ويسرب القرى بالفتح المتن وهو الظهر القرى الظهر ونزل ضيف القرى القرى ما يهيأ للضيف القرى ما يهيأ للضيف ومنه قول خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وتقري الضيف تقري الضيف تكرمه تعطيه ما يهيأ له ومنه قول عمر بن كلثوم في معلقته قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مردات طحونا والقرى جمع قرية وجمع قرية قرى كمكة ويثرب القرى جمع قرية وتلك القرى أهلثناهم لما ظلموا ثم قال ريق الحبيب الظلم وفي النعام الظلم فحلو أما الظلم فالجور من ذي غضبي الظلم هو الريق ما هو الأسنان ومنه قول كعب بن زهير في قصيدته بنات سعاد تجلو حسنت. تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول والظلم بالكسر قال هو ذكر النعام وفي النعام الظلم فحل الظلم ذكر النعام والمعروف في ذكر النعام أن يقال له ظليم أما الظلم هكذا فلا يعرف المعروف أن يقال له ظليم وأما الظلم فلا يعرف لذا لم يذكر هذه الكلمة في المثلثات ابن السيد ابن مالك وأما الظلم فهو وضع الشيء في غير موضعه قال تعالى وقد خاب من حمل ظلم وقد خاب من حمل ظلم القطر غيث ساكب والقطر صف دائب والقطر عود جارب من عدن في المركب القطر بالفتح المطر رأي فساكبه والقطر بالكسر النحاس ذائب وهذا معنى قوله صفر ذائب الصفر النحاس ومن ومنه في القرآن أحسن وأسألنا له عن القطر لذلك قارئوني أفرق عليه قطرة وأما القطر بالضم هو العود الذي تبخروا به، العود الذي تبخروا به، من عدن في المركب، تبخرون به في ركوبهم. هذا تمام شرح ما نظام تقدم من أدب العلماء مثلثاً لقطروه. هذبه للحب، هذبه نقاه وأصلحه للحب. ما معنى الحب بالكسر؟ مع حبيب. لمن يحبه هذبه، لمن يحبه. رجاء عفو الربي. عما جنا من ذنبي عبد العزيز المغربي. رحمة الله تعالى. مصليا مسلما على أيام الكورما. والآلي والأصحاب ما لاحت ظهرك بروق جمع برق يثني مدينة يقول يثني وهي المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نسمع أبياتنا كلها نعم شيء خلنا نتفضل يا قطر يا قويا القطر أول أقطار جمع برق أحسن ت أحسن البلد أحسن, أحسن. صحيح. صحيح القطر بالضم آ... القطر آ... النحاس لكن القطر بالضم هو الجانب جانب الشيء ومنه هذه التسمية الأقطار فالقطر بالضم يطلق على العود الذي تبخر به ويطلق أيضا على جانب شيء وناحيته ومن هو قولهم الآن القطر والاقطار نعم تفضل شيخا بك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارئ الآلام ثم الصلاة والسلام على دوش حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممث الحقبي على ممث الحقبي وبعد فالقض بما أردته شرح لما قد كان قبله نظما مسلسا لقدربي مقدما فتحا على كثير فضم مسجلا وهكذا على الولى نظما على الترتبي تميته بالمورس لمشكل المسلس من غير ما تريه في وفز بنيل وَسَلْ مِنَ الْمَوْلَى الْعَالِيُّ وفران كل الْزَّلَلِ ثم قَبُولَ الْعَمَلِ الْمُصْلَفَ الْمُقَرَّبِ نعم تصلح النسخ من قراءة الشيخ اللي ذكر يعني مثلا هنا مكتوب أفرانك كل الزلال لي فهي الزلل بفتح الزاي و وسل المولى العلي فزالت الشدة التي على اللام نعم قال عليه ذو العلماء هطلت مسن على ربع فأضحى مقبلا من كل نوع طيب أي من فأضحى تصلح مكتوب فأضحى وهي فأضحى الغمر ما غزر والغمر شبز سدر والغمر جهل والغمر سرى فيه ولم يجذب اشيه المرتضى السلام واسم الحجارة السلام والعرق والعرق في الكشف السلام رووه في لوح النبي هي نعم نعم تحيته بالرفع اما الحديث فالكلام والجرح في المرض الكلام والموضع في البن كلام واليبس الحرة الحجارة والشررة الشرارة والحرة المختارة لمحصنة العربي الحلم ثقب في الأديم والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم العام في أو بالكذب السبت يوم عبدا والسبت نعل حمده والسبت نبت وجدا في معمر أو سبسبي لدل حل السهام وللنبال قل سهام نضي الشمس سهام في مشرق أو مغربي نعم هو كما قرأتم يعني إذا تعارض القراءة مع المكتوب فهو كما قرأتم يعني مثلا قرأتموها بالصدق هذا هو الصواب والمكتوب بالصدق الصواب كسر الصاد هذا هو هي بكسر اللم ليست بالسكون نعم ودعوة العبد اتعى ودعوة المرء اتعى ودعوة ما تنعى للأكل وقت الطربي الشرب جمع الندمى والشرب حظ قلما والشرب فحد علما وقيل ماء العنبي الخرق ما قد عظما والخرق حر كرما والخرق فمن لهما فمنهم عربي عظلك للمرء اللحى وكشرة العللحى وجمع لحيق اللحى بالطم والكسرح به جماعة الناس الملا وقل أوانهم ملا ولفسهم قل الملا من عطل مذهبين أنا جماعة الناس الملا وقل أوانهم ملا ولبسهم قل الملا من عطل مزحبي الشكل عين المثلي والشكل حسن الدلي والشكل قيد البغلي مخافة التوسب والفلة في فرح وقرة في صرح وخرقة في صرح مشدودة من ذهبي العصب يدعى للكلاء وللخراسة الكلاء وجمع كلية كلا لكل حي لأبي القصد لو مرفضا والقصد عدل فرضا والقصد عود متضى من عرفه المطيب العرف ريح طيب والعرف صبر يندب والعرف أمر يجب عند ارتكاب الزياب الجد والد الأبي والجد ضد اللعبي والجد عند العربي البيعوذات الخربي جارية احد الجوار ومصطر الجاري الجوار ورفع صوت الجوار من ودع أو كربي شجد رأس أمه تدعى وقالوا إمه لنمة وأمه من عجم وعربي طير شهير الحمام حمام فيه الحمام وعلى من يأل حمام على فتى منتسبيك لجنات كلما وشعر راسلمة وجمع ناسلمة ما بين ما بين شيخ وصبي المسكو جل الدنيا المسكو جل الدنيا علام والمسكو من طيب الكرام والمسكو تكفي الفتى من فوبي ملأ دمي حجري وقل فيه حجري لو كنت كبني حجري لضاع مني أدبي السقط, سل... السقط السقط عرى والسقط... السقط شجن قد عرا وذقت السقط شجن قد عرا وذقت ما كن المرا والسقط زند قد ورى ضوءه والغيبي متطل الرمل الرفاق وذم الذيل المرقاق والخبز جرق الرقاق قالوا عند العربي وسغليف قمه وراسو وسغليف قمه ورأس وسغل راس ورأس... لا قمة بكسرها والأمة مزبله للغثى مزبله للقشبي لا تركنن للصلي ولا تتكنن لا تركنن للصلي لا, تر... لا تركنن للصلي لا, تر... لا تركنن للصلي ولا تلهي بالظل وحده الطعام كله ونهض نهوض المكتبي ربي كحيل من الطلاء والخمر قل فيه الطلاء وبلية من الطلاء جد الفتى المعذبي وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتى وعمرت أرضك بعد الخردي أما الغزال فالرشا والحبل في الدروي الهشا وبلد مال الرشا حاكم المستكلي حب القرنف للزجاج وجو وزج الأرماح الزجاج وللقوارين الزجاج وهو سريع العطب كناسة الميت اللقى وزحف والزحف للحرب اللقى وأنت أحرقت اللقى من عسل باللهب الحمة اسم المنة والامتنان المنة والقوة اسم المنة وهو دليل وهي دليل الغلبي. المدن للمرء القرى ونزل غيف القرى وجمع قرية قرى كمكة ويترب جريق الحبيب الظلم وفي النعام الظلم فحل وأما الظلم فالجو من ذي غضب القطر, القطر غيف ساكب والقطر سفر سائب والقطر عود جالب من عدن في مركب هذا تمام شرح من ثانيه فتره القطرو غيثا والقطر سوف ذائب والقطر عود جالب من عدن من عدن من عدن في مركبي في المركبي من عدن من عدن في المركب من عدن في المركب هذا تمام شرح ما نظم من تقدم من قدماء العلماء مدللا للقطر الذبه للحب نعم الذبه الذبه للحب. للحب رجاء عفو الرب عما جنا من ذنبي عبد العزيز المغربي وصليا مسلما على إمام الكرماء والآل والاصحاب ما لا حد وق الحمد لله يا ربي جزاكم الله خيرا وبارك فيكم نعم شيء خلاص نعم شيخنا هنا في البيت وقت الطربي دعوت الأب الدعاء ووجاءت المرأة الدعاء ودعوة المارسونا إلى الأكل وقت الطربي الطربي ما الطرب هو النشوة من تشاء والله نعم لا. نعم شرح شرح وبعده في القصد بما أردته شرح شرح خبر القصد نعم ذاك الله خير فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم سبحانك الله حمدك السلام عليكم باركاته